آمين يا بني آدم قد أزلنا عليكم لباسا لباسا وري سوائكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير.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 فحشة قالوا أجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحش أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر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 فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنه متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله